وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَدَابَنُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِجُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي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 فاغفر للذين ثابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عذن التي وعدتهم ومن صلح وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَتْكُم أَنفُسُكُمْ لَ الله اللهَّ أَكْبَوْمِم مَ قتِكُمْ أَفُوسَكُمْ إِذُ دَونَ إلَإمَانِ فَتَكفُرون قالَاوا رََّنَا أَمَ سَنَسْنَ سَن وَأَحْ تََفنَتَْين فَعتََفْنَا بِذُنُوا بِمَا بِنَا فَهَلْ إِلَٰهٌ جُزْءٌ مِّنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَك بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ إِلَٰهِي هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَفَكَّرُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ فَقَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَأَقَامَ فَيُعَدُّرُ دَرَجَاتِ ذُلٍّ أَوْ يُلْقِ الرَّقْمَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُلْقِ الرَّقْمَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزا كل نفس بما إن الله فريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من خميم ولا شفيع يطاع يعلم خائلة الأعين وما تغف الصدور والله يقضي بالحق والذي ما يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو الزميع البصير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 مِنَ الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنهم قوي شديد العقاب وَل قَدِ أَوْسَلن مسَابِ آيَاتِنَا وَسُقَونِبِين إِلَ سِدْعَوونَ وَهَا مَانَ وَقَونَ فَقَُ سَاقِْ كَذَاب فَلَم بِالْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ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 وقال موسى إني غذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا؟ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُوا كَابِبًا فَعَلَيْهِ كَبِبُكُ وَإِنْ يَكُوا صَادِقًا يُصِبِكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِذُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْذِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُعْزِزُ مَن يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا إِلَّا سَبِيلَ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 19. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد 20. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصب 21. ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم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 كَذَالِكَ يَقْبَؤُ اللهُ وَلاَ كُلُّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٌ جَبَّارٌ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَانُّو بِنِلْ صَرْخًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا له اهلكم سبيل الرشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزاء الا مثلها وَمَن عملَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ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 خَ اللهَّهُ سَيئاتِ مَا مَكَوْ وَخاقَد آال في الرعونَسُ أُ العذاب أَ النارُ يُرَضُونَ غَلَيْهَا غُدُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَقَاضَوْنَ فِيمَا رَفَيَ يَقُولُ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَفُمْ تَبَعَ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 119. ونبعوا الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار 110. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب 111. هدى صِ إِ وَعضَ اللهَّ ي حَبُ وَتَْفِ لِذ بِكَ وَسَِّق وَاستَْفِ لِذًا بِكَ وَسَبِق بِخَمدِ إن الذين يجادلون في آيات الله لغير سلطان أتاهم إن في, إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه وَالسَّمعُ البَوْصيد لَخَلْلكُ السَّموَات وَالأَضِ أَكْ بَوْ م خَلْق النَّاسِ وَلَ أَكَرًا النَّ سِلََا يَقْلَُون وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قُل لَّمَّا تَتَبَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ فَرَنَاسِ لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين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 وَالسَّمَاءَ بَنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هو القي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء ان يلبينات من ربي وامرت ان اسلم لربي العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم, من نطفة ثم مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَدًا مُسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتِ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ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 ثُمَّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ أُدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق.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 وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَتَمَ عَلَى الَّذِينَ اللَّهُ الَّذِي دَعَا لَكُمْ الْأَمْعَالَ تَوُكَّبُ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْثُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فيعلمون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 بَغِيَ مَا فَرِحُوا فَرِحُوا بِمَا عِنْدُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ قالوا آمنا وكفرنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشرفين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافر